وإني كلما دعوتهم لتقفروا لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصره واستكبر استكبرا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا